والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقويهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغته فقد جاء شراطها فأنا لهم إذا جاءوا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 ان توليتموا ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعماء بصارهم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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان ليخرج الله اضرانهم ولو نشاء اولاينكهم فلعرفتهم بسمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم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 الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم ان يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضوانكم ها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 ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا